ا ل تلك آيات القرآن وكتاب مبين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدوء وبشارة المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يقودون و إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ز ي ن ا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخصون وإنك ل ت ل ق ى القرآن من د ن حكيم ع ل ي م إ ِ ذ ق ا ل َ مُوسَى لِأَهْلِهِ إ ِ ن ي ن َ س ْ ت ُ ن ر َ س َ أ ت ِ ك ُ م مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ت ِ ك ُ م بِشِهَابٍ ق َ ب َ س ٍ لَعَلَكُمْ ت َ ص ْ ل و ن َ فَلَمَّا جَاءَهَا ن ُ د ِ ي َ أَبُورِكَ م َ ن فِي النَّارِ و َ م َ ن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا لُدِيَ أَبُورِكَ م َ ن فِي النَّارِ وَمَنْ حولها ف َ ل َ م ن َ ا ج ََ أ َ ه ا ن و د ي َ ا ر ك م َ ن فِي ا ل ن ا ر و َ م ن ح َ و ل ه ا و َ س ُ ب ح ا ن َ ا ل ل ه ر َ ب ّ ا ل ع ا ل م ي ن ي ا م و س ى إ ِ ن ه ُ أَنَا ا ل ل ه ُ ي ا م و س َ ى إ ِ ن ّ ه ُ أَنَا ا ل ل ه ر َ ب ّ ا ل ع ا ل م ي ن َ ي ا م و س ا ز ي ز والحكيم وألق عصاك فلم نرآها تهتز كأنها جان و َ ل ا م َ د ب ِ ر ا و َ ل َ م ي ُ ع َ ق ب َ ي ا مُوسَى ل ا ت َ خ َ ا ف ن ك َ إ ن ي ل ا ي خ ا ف ُ ل د ي ا ل م ُ ر س َ ل و ن إ ِ ن ي ل ا ي خ ا ف ُ ل د ي ا ل م ُ ر س ل و ن َ إ ِ ل ّ ا م ظَلَمَ ث ُ م ّ بَدَّلَ ح س ن ا ب ع د س ش إني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسعة آيات إلى فرعون وقومه في تسعة آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قرما فاسقين فلما جاء أتهم آياتنا مبصرة عنها قالوا هذا س ح ر م ب ي ن وجحدوا بها واستيقنتها ن فسهم ظلم وعلو فاظر ن كيف كان عاقبة المفسدين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 فضل المبين و ح ش ر و ح ش ر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون وحشرة و ح ش ر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على و ا د قالت نملة ي ا ا أيها النمل, النمل، دخلوا مساكنكم لا يحطم ن ك م سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ف ت ب س م ضاحك ا من قولها وَقَالَ رَبِّ أ و ز ِ ع ْ ن ِ ي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى و َ ا ل د َ ي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى و َ ا ل د َ ي ْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ت َ ب ْ ض َُ وَأَدْخِلِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَدَ الطَّيْرَ ف َ ق ا ل َ مَا لِي ل ََ ا و َ ا ل ه د ه د أ َ م ك ا ن َ م ن ا ل غ ا ئ ب ي ن ل َ أ ع ذ ب ن ه ُ ع ذ ا ب ً ا ش د ي د ً ا أ َ و ل أ ذ ب ح ن ه أ َ و ل ا أ ذ ب ح ن ه ُ أ َ و ل ا ي َ ت ي ن ي ب س ُ ل ط ا ن م ه ب ي ن ف م ك َ ث َ غ ي ر َ ب ع ي د ف َ ق ا ل أ َ ح ط ت ُ بِمَا لَمْ ت ُ ح ِ ض َّ ه وَجَدْتُكَ مِنْ سَبِئِ ب ن َ ب َ أ ي َ ق ِ ي ن إِنِّي و َ ج َ د ْ ت ُ م ر َ أ ْ ت ا ت َ م ْ ل ِ ك ُ و َ ه ُ و َ أ ُ و ت ِ ي َ ت ْ مِنْهَا ك ُ ل ّ شَيْءٍ وَلَهَا ع َ ر ْ ش ا ل ع َ ظ ِ ي م وَجَدْتُهَا وَطَوْمَهَا ي َ س ْ ج ُ د ُ و ن َ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وجدتها و َ و م ه ا يستجدون للشمس من عاتون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يستجدون الله الذي يخرج الخباف السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو الله لا إله ل ا ه ورب العرش العظيم. س َ ن َ ا ظ ر أ ص د ق ت ة َ أ م ك ن ت َ م ن ا ل ك ا ذ ب ي ن ق ا ل س َ ن ا ظ ر أ ص د ق َ ة َ أ َ م ك ن ت َ م ن ا ل ك ا ذ ب ي ن ا إ ذ ه ب ب ك ت ا ب ي ه ذ ا ف َ أ ل ق ه إ ل َ ي ه م ث م َّ ت َ و ل ع ن ه م ف َ ن ظ ر م ا ذ ا ي ر ج ع و ن ق ا ل ت ي ا أ ي ه ا ا ل م ل َ إ ن ي أ ل ق ي إ ل ي ك ت ا ب ك ر ي م ٌ ن هو من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو ا علي واتوني مسلمين؟ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت. باطعة أ م ر ا قالت يا أيها الملأ وافتو ن ي ف ي أمر ما كنت باطعة أ م ر ا حتى ما كنت باطعة أ م ر ا حتى تشهدون قالوا نحن ق و ل ت و ة و أ ل و ب س ش د ي د والأمر إليك فاظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها. وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية ف ن ا ظ ر ة بما يرجع المرسلون فلم ا جاء أسلي ما نقالت أ م دون ن ب مال قالت م دون ن ب مال فما آ ت ا ن ي الله خير مما آ ت ا ك م بل أتى ب ه د ي ت ك م تفرحون إرجع إليهم فلنأتي ن ه م بجنود لا ق <تصفيق> ب ل لهم بها و ل نخرج ن ه م منها أ ذ ل ت ه وهم صامرون قال يا لا أؤيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قدراتقوم من مقامك و إ ن ي عليه ل ق و ي ا أ م ي ن قال الذي ع ن د ه ا ن ك ت ا ب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً ع ي د ه قال هات من فضل ربي قال هات من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر و م ن شكر فإنما يشكر لنفسه و م ن كفر فإن ربي غني ك ر ي م قال نكرو لها عرشها نظر أتهتدين أم تكون من الذين لا يهتدون؟ قال نكرو لها عرشها نظر أتهتدين أم تكون من الذين لا يهتدون؟ فلم نجى قيل لها كذا عرشك قالت كأنه وروتين العلم ا من قبلها وكنا مسلمين وصدّها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من ق و م ك ا ف ر ي ن قيل لها د خ ل الصرح فلم ما د َ ل َ ما ر أ ت ه حسبته لجته وكشفت عاصيها س قال إنه صرح مرد دخل الصرح فلما رأت ه حسبته ل ج ة وكشفت عن سقيها ا قال إنه صرح م م ر د من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سل ر ب ِ ن ِ ي ظ َ ل َ م ت ُ ن َ ف ْ س ي و َ أ س ْ ل َ م ت ُ م ع َ س ُ ل َ ي م َ ا ن و َ أ َ س ل َ م ت ُ م ع َ س ُ ل َ ي م ا ن َ ل ِ ل ه ر َ ب ّ ا ل ع َ ا ل َ م ي ن قل قد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون قال يا قوم ل م َ تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ِ ل َ و ل ا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا ا ط ي ر نبك ا وبم معك قال ا ط ا ئ ر ك م عند الله بل آتٌ قوى تختلون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقسموا بالله لنبيته وأهله ثمَّ لَنَقُولَنَّ ل ِ و َ ل ِ ي ّ ه ثُمَّ لَنَقُولَنَّ ل ِ و َ ل ِ ي ّ ه مَا شَهِدَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا م َ ك ْ ر َ و َ وَمَكَرْنَا م َ ك ْ ر َ و َ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ف َ ا أ َ ن ل و كيف كان عاقبة مكرهم أن ندم ر ن ا ه م وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن ا قال لقومه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 أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون ف ا ج ي ن ا ه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا وامطرنا عليهم مطرا فسأ مطر المدري ن ا ل ْ ح َ م ْ د ُ ل ِ ل َ ه ِ و َ س َ ل َ ا م ٌ ع َ ل َ ى ع ب َ ا د ِ ه ِ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ ا ص ْ ط َ ف َ أ ا ل ل َّ ه ُ خ َ ي ْ ر ٌ أ َ م َّ ا ا ل ْ م ُ ش ْ ر ِ ك ُ و ن َ أ َ م َّ ن خ َ ل َ ق َ ا ل س َ م َ ا و َ ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ و َ أ َ ز َ ل َ ل َ ك ُ م م ِ ن َ ا ل س َ م َ ا ء ِ م َ ا ب ْ ح م د ل ل ه وسلام على عباده الذين اصطفاه الله خ ي ر ٌ أما يشركون أم َ م ن خلق السماوات والأرض وأزل لكم من السماء ما كم من السماء إمان ف أ ب ت ن ا به ف أ ب ت ن ا به ح د ا ء قذات بهجة ما كان لكم ف أ ب ت ن فأنبتنا لكم. فأنبتنا أتنا لكم ب حدائق ف أ ن ب ت ن ا به حدائق, حدائق ذا تبهج ما كان لكم ما كان لكم أتبتوا شجرها أئلهم مع الله ل ه م مع الله لخلالها أنهار وجعل لها رواص وجعل لها رواص وجعل بين البحرين حاجزا ف إ ي ل ه م الله فأيلهم الله بل أكثرهم لا يعلمون ا إذا دعاه أ م ّ يجيب المضطر إذا دعاه م يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أ ئ ل و َ إذا د ع ا أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهم علا فإلاهم علا قل ي ل ا م ا تذكّر الر والبحر وما يرسل الرياح بشر بين يدي رحمته أ ل ه م الله ل ه م الله ت ع ا ل ا ل ل ه ت ع ا ل ا ل ل ه ت ع ا ل ا الله عما يشركون و َ م ن ي ر ز ُ ق ك ُ م م ِ ن ا ل س َّ م ا ء ِ و َ ا ل أ َ ر ض و َ م ن ي َ ر ز ُ ق ك ُ م م ِ ن ا ل س َّ م ا ي و ا ل أ َ ر ض ِ إ ل َ ه ُ م ع َ ل ا ل َ ه ُ م ع َ ل َّ ق ُ ل ه ا ت ُ و ا ب ر ه َ ا ن َ ك ُ م إ ن ك ُ ن ت م ص َ ا د ِ ق ي ن ق ُ ل لَا ي َ ع ل م ُ م َ فِي ا ل س َّ م ا ء والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون َ ل ذ ل د ا ر ك علمهم في الآخرة بلهم في شك منها بلهم منها عون وقال الذين كفروا أئذكنا ا ت ر ا و آ ب ا ؤ ن ا إن لمخرجون ق إلا د و ع د ن ا ه ذ ا ن ح ن و آ ب ا ؤ ن ا م ن ق ب ل إ ن ه ذ ا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن ل ق د و ع د ن ا ه ذ ا ن ح ن و آ ب ا ؤ ن ا م ن ق ب ل إ ن ه ذ ا إ ن ه ذ ا أساطير الأولين، ق ل س ي ر و ا في الأرض ف ا ظ ر ا ك ي فكان عابثة المجرمين، ولا تحزن عليهم ولا ت ك ن في ضيق مما يمكرون، ويقولون متى هذا الوعد إياك؟ ص ا د ق ي ن ق ل ع س ى ا ن يكون رد ف لكم ب ع ض الذي تستعجلون و إ ن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون و إ ن ربك ل يعلم ما تك نصدوره م وما يعلنون وما من ق ا ئ في ا ل س م ا ء ت والأرض إلا وما من غ ا ئ م ة في ا ل س م ا و والأرض إلا في كتاب. هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر ا ل ذ ي هم فيه يختلفون، وإنه له د و ا ورحمة للمؤمنين. إن ربك يبقي بينه بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء أذا و َ ل ل ا م دبرين وما أت بهاد العميع طلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ ا ل ْ ق َ و ُْ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّنَا سَكَانُ و ا بِآيَاتِنَا لَا يُقِرُونَ ويوم نحشر من كل أمة ف َ و جم من يكذب ب آ ي ا ت ن ا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبت ب آ ي ا ت ي ولم تحيط بها علم ا أما ذاك ُ ن ت م تعملون ووقع لقول عليه بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ل ي ْ ك ل و ا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم فخ في الصور ففزع م ن في السماوات و م ن في الأرض إلا م ن شاء الله وكل أتاه داخرين وتر ى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صل ع ل الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء ب ا ل ح س ن ة ِ فله خير منها من جاء ب ا ل ح س ن ة ِ فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون و م ْ جاء ا ب ى السيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء أ ب السيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل ت ج ز و ن إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أ ت ن و القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ظل فقل إنما أنا من ا ل م ذ ر ي ن وقول الحمد لله سيُريكم آياته فتعرفونها سيُريكم آياته فتعرفونها وما ربك برافلٍ عما تعملون